وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَنْحِطْ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَمِي لَئَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ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 ثوابا آخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي إن قتل معه نبيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا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 وحسن ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين